إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئة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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلنا لي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعض هذه القطبة السادسة في سلسلة عقيدة السلف الصالح في صفة الجنة ونعيمها ونتحدث في هذه القطبة عن ثمار الجنة وفاكهتها التي ينعم بها المؤمنون فقد قال الله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وماء مسكوب وظل ممدود في سدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع وقال الله عز وجل ذوات أفنان قال ابن القيم أفنان جمع فنم هو الغصن وقال الله عز وجل وفيهما فاكهة ونخل ورمان هذه الآيات ذكرت فيها ثمار الجنة والآية الأولى في قوله عز وجل في صدر مخضوض المخضوض كما قال ابن قيم الجوزية الذي قد خضد شوكهم أي نزع وقطع فلا شوك فيه هذا قول ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة وأبي الأحوص وجماعة وقال الخضض في اللغة القطع وكل رطب قدم قدبته فقد خضطته وكل رطب قضبته فقد خضطته وخضطت الشجرة إذا قطعت شوكه فهو خضيد ومخضوط الطلح في قوله و... نعم وطلح منضوض فالطلح كما قال ابن القيم <تصفيق> أكثر المفسرين على أنه الموز يعني شجرة الموز وهذا قول أن جمع من الصحابة على ابن أبي طالب <تصفيق> وابن عباس وابن يريرة وابن سيدة القدري رضي الله عنه وقال الطائفة الأخرى بل و شجر عظام طول و شجر البوادي الكثير الشوكي عند العرب كما قال حاديهم بشرها دليلها وقال غضن ترين الطلح والجباله و لهذا الشجر نور ورائحه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 وقد جاء في السنة عدة أحاديث تبين صفة الشجرة من أشجار الجنة والتي تحمل الثمار منها ما أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة لشجرة أحاديث يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها هذا لفظ حديث أمس وأخرجاه أي ابو خيري ومسلم من حديث أبي هريرة بلفظ إن في الجنة لشجرة لم يسير الراكب في ظلها مئة سنة اقرأوا إن شئتم وظل ممدود يعني هذا الحديث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 ذكرناه في حديث أبي هريرة وأنس ولكن في حديث أبي سعيد زيادة وهي أنه قال يسير الراكب الجواد المضمر فقيد هنا بقوله الجواد الجواد المضمر آه هذا التقييد له فائدة يقيد حديثا أبي هريرة وحديث أنس أوه. لم يأتي عبثا هذه <تصفيق> الفئدة نعم, نستبي... نعم نستفيدها أو نستبين أمرها من قول ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين حيث قال في معنى الجواد المضمر قال الجواد أي الفرس السريع أوه. وليس أي فرس الفرس والسريع وأما المضمر هو من تدمير الخيل وتدمير الخيل أن تشد عليها سروجها تشد السروج وتجلل أن تجلل أن <وأنام>. تشد عليها سروجها وتجلل <أي> الخيل بالأجلة وتجري حتى تعرق حتى يجري منها العرق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 نعم غير مضمرة نعم المكان الذي تجري فيه حتى تعرك اسمه المضمار ذلك سم مكان السبق بمضمار الخيل اللعنة أخذ من هذا المضمار والمكان الذي تجري فيه الخيل فهذا النوع من الخيل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 الراك الراك الراكب الجواد المضمر و هذا كما يعني سمعنا حديث فلا اثار من الصحابه غيره و انس و سعيد فهو حديث مشهور حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب وقد عقد المقيم الزوزيه في كتابي هذه الارواح البابة الخامسة والأربعين في بيان ثمار الجنة وتعداد أنواعها وصفاتها وريحانها وذكر في بداية هذا الباب قول الله عز وجل بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأمار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها ونحن فيها أزواج متحرة فاختلف الغلماء في قوله عز وجل كلما رزقوا منها من فمرط قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و وفي قوله فأتوا به متشابها وإن كان يعني كلا يكمل معنى الآخر ولكن اختلفوا في الشقين في معنى الشق الأول في معنى الشق الثاني فقولهم هذا الذي رزقنا من قبل قال ابن القيم أي شبيهه ونظيره لا عينه هذا لا خلف فيه ولكن كما يتهل المراد وقال هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمار أو هذا نظير الذي رزقناه قبل في الجنة يعني هل الشبه هنا بين ثمار الدنيا وثمار الجنة أم بين ثمار الجنة بعضها مع بعض فقال ابن القيم فيه قولا القول الأول أنه نظير ما في الدنيا وقال آخرون هذا الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة من قبل هذا أي في الجنة أيضا لشدة مشابهة بعضه بعضا في اللون والطعم أي أنهم كلما رزقوا من الجنة ثمرة قال هذه ورزقناها من قبل أي من قبل في الجنة كلما أوتوا الثمر لشدة التشابه بين الثمار الجنة ف... فقال محتج أصحاب هذا القول بحجج إحداها أن المشابهة وما بين الثمار في الجنة معضية لبعض أعظم أعظم من المشابهة التي بينها وبين ثمار الدنيا ولشدة المشابهة قال هذا الذي رزقناه من قبل الحجة الثانية ما حكى ابن مجرير عنهم قال ومن علة من قائل هذا القول أن ثمار الجنة كلما نزع منها شيء عادا مكانه آخر مثلهم كما كان أوه. الحجة الثالثة قولوا وأتبه متشابهة <تصفيق> وهذا كالتعليل والسبب الموجب لقولهم هذا الذي رزقنا من قبل أوه. يعني أتبه متشابهة يعد تعليلا وسببا لقول هذا الذي رزقنا من قبل <تصفيق> أي رزقناه متشابهة الحجة الرابعة أن من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه في الدنيا كثير من أهلها لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوها يعني يعني يصعب أن يقول هذا كل أهل الجنة لأن لأنه ليس كل أهل الجنة رزقوا ا الثمار في الدنيا كلها يعني لم يرزقوا كل كل الثمار في الدنيا فقد يكون في الدنيا بعضهم اكل نوعا ولم ياكل انواع اخرى واكل بعضه ولم ياكل ايه ولم ياكلها كلها فلا يعرف فلا كل ثمار الدنيا اه أما في الجنة فان اهل الجنة كلهم يأكلون الثمار كلها بشدة أنواعها آه. <تصفيق> <تصفيق> وقد رجح القول الأول ابن جريب رحمه الله طائفة وانتصر ابن القيم للقول الثاني الذي ذكرنا خجج أصحابه الآن أن هذا يكون في ثمار الجنة لا في ثمار الدنيا آه. وذكر ابن القيم الحجج التي احتج بها بنصر أبا القول من فقال أحدها أن كثيرا من ثمار الجنة وهي التي لا نظير لها في الدنيا لا يقال فيها ذلك الثاني أن كثيرا من أهلها لم يرزقوا جميع, جميع ثمارات الدنيا التي لا نظير في الجنة وهذه الثالث أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول أبدا الآبات كلما أكلوا صمرة واحدة قالوا هذا الذي رزقنا في الدنيا ويستمرون على هذا الكلام دائما إلى غير نهاية والقرآن العظيم لم يقصد إلى هذا المعنى ولا هو مما يعتني بهم ولا هو مما يعتني بهم من نعيمهم أنه هو كلام مبين خارج على المعتاد المفهوم من, من المخاطب آه. ومعناه أنه يشبه بعضه بعضا ليس أوله خيرا من آخرة آه. يعرض له من وهو مما يعرض له ما يعرض لثمار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها آه. من نقصان حملها وصغره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 هذا ليس في الجنة فالثمار في الجنة والشجر في الجنة دائما وثماره دائما لا تأول إلى التقادم فلذلك كلما أوتوا ثمرا من ثمار الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي لم يتغير لم يتغير لم ولم ويالون ولم يفسد ولم يحدث لو ما كان يحدث لثمار الدنيا فمن ثم انتصر ابن قيم ومن قال هذا القول لهذا القول وأن قوله أطوي متشابه نبينه فيما يلي إن شاء الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي معده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن مخمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقال ابن قيم الجوزية فأما قوله عز وجل وأوت به متشابهة قال الحسن أي خيار كله لا رذل ألم, ألم تروا إلى طمر الدنيا كيف تسترذلون تسترذلون بالذال بعضه وأن ذلك ليس فيه رضي وقيل وعلى هزف المراد بالتشابه التوافق والتماثل وقال الطائفة الأخرى منهم ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا بيه متشابهة أي متشابهة في اللون والمرأة ليس يشبه الطعم قال مجاهد متشابها لونه مختلفا طعمه وكذا قال الربيع بن أنس وقال الطائفة <تصفيق> معنى الآية أن يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أفضل وأطيب قال ابن واحد قال عبد الرحمن بن زيد يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة يعرفونه وليس ومثلوه في الطعم وقد ذكرنا أن النجري قد اختار هذا القول تبعا للآية للشق الأول فقال ابن القيم اختار ابن جريه هذا القول وقال ودليلنا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 هذا لا يدل على فساد قولهم لما تقدم, لما تقدم من الحجج التي ذكرها ابن القيم وأنه لا تعارض بين الآياتين ومن الآيات التي جاء ذكر ثمار الجنة فيها جنات عدل مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وقال تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين قال ابن هذا يدل على أمنهم من انقطاعها ومضرتها يعني يدعون فيها بكل فاكهة آمنين الأمن هنا من, من, من شيئين الأمن من أن تنقطع أو تزول هذه الفاكهة والأمن من مضرة هذه الفاكهة يعني يأمنون أن تضرهم ويأمنون أن تنقطر هم آمنون من كلا الوجهين فقال تعالى وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة وقال عز وجل فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوع قال ابن القيم أي لا تكون في وقت دون وقت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 قطوف الثمار قطوفها دانية قال القطوف جمع قطف وهما يقطف والقطف بالفتح الفعل القطف ويقال قطف القطف بالفتح يطلق على الفعل أي ثمارها دانية قريبة ممن يتناولها فيأخذ فيأخذ فيأخذها كيف شاء أوه. قال البراء ابن عازب يتناول الثمرة وهو نائم أوه. يعني يتمكن من أن تنال يده ثمار ثمار الجنة وهو نائم قال تعالى وداينية عليهم ظلالها وذللت قطفوة تذليلة قال ابن عباس أيضا إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلت تدلت له حتى يتناول ما يريده اه ينقترب منه القطوف اه وقال غيره اي مدلله كيف شاءوا فهم يتناولونها قياما وقعودا وهم طجعين فيكون قوله نعم ودنيا معنى تذليل القطف اي تسهيله يعني والمعاني فهذا متقارب أي أنه لا يشق على أهل الجنة أن يتناولوا ثمارها بل تكون مذللة لهم قريبة منهم يتناولونها على أي وضع كان دون أي مشقة ودون أن تمنى عنهم ولئذا اشتهوا شيئا منها كانت لهم قريبة سهلة التناول آه هذا كله من النعيم المقيم الذي يلاله أهل الجنة وهذا الذي يعني يجب أن يشمر له المشمرون وأن يعمل له العاملون والله تعالى هو الذي بيده الأمور وبنعمته تتم الصالحات فنسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير صابقة حساب ولا عذاب صلى الله على محمد وعلى اله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله